قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفوره شكور أم يقولوا نفتر على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلق ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزقا عباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعبادي قبير بصير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 وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنْظِرُونَ مِنَ الطَّرْفِ خَافِجٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يُنصَرُونَ إِلَّا مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فما له من سبيل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 أو يرسل رسلا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تتدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كن تتدري الكتاب ولا ولكن جعلنا غنور ولكن جعلنا غنور نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَأْهَدِ إلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ من سِرَاطِ اللَّهِ سِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَّا اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ